نعم يقول السائل بعض الشباب يزهد العلماء ويصفهم بأنهم لا يفقهون الواقع فما, نصيح فما نصيحتكم لهؤلاء هؤلاء لا يلتفت إليهم هؤلاء سفهة وإذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السفوت هؤلاء سفهة يجب تركهم وعدم الالتفاة إليهم لأنهم لا يعرفون قدر العلم ولا قدر العلماء فلذلك تكلموا بهذا الكلام نعم